الَّفْلَنَ نَرَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 صبر لنا ولا نصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت, أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلا كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت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 جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أَنْدَادًا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فَإِنَّ مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمَنُوا يقيموا الصَّلَاةَ وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا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 سيوما يأتيهم العذاب فيقول الذين, الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من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 وإن كان مكروم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وَعْدِهِ رسله إِنَّ الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الْأَرْضُ غير الْأَرْضِ والسماوات